السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه المؤمنون فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر بل هي فيها قطعا فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر السرل واحد تبتدئ من ليلة 23 وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها ليلة القدر خير من ألف شهر فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحر على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لتوابه وأن نحرص غاية الحر على حضور القلب في الصلاه بقدر ما نستطيع وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم قمن يعني حري حري حري أن يستجاب لكم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهذا من آيات الله عز وجل فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له فإنه بذلك يقرب من الله تعالى اكثر وأكثر مع ان الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سموات اترك التسوق كلا كان في كيلومتر ف... فينبغي لنا ان نشهد في الدعاء في حال السجود وقد سالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قائله ارايت ان وافقت ليله القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فتتوسل الى الله عز وجل باسمه العفو تتوسل بهذا بهذا الاسم لان يعفو عنك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فتتوسل باسم وصفه الاسم العفو والصفه تحب العفو انك عفو تحب العفو فمن كان اسمه العفو, العفو وهو محب للعفو جل وعلا فما اقرب العفو من, من العبد فاعف عني وكلنا بلا شك كلنا مذنبون مخطئون مقصرون نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والاثام فاجتهد يا اخي المسلم في هذه الليالي اسال الله ان يعينني واياك على ذلك اجتهد في هذه الليالي المباركه لعلك تصيب نفحه من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والاخره واعلم انه ليس بشرط ان يعلم الانسان في ليله القدر بل ينال اجرها وان لم يعلم بها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر والتحري لا يكون عن علم بل يكون عن التماس وطلب ولكن اذا علمنا انها في العشر الاواخر او في السبع الاواخر فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقاً لليلة القدر ولا بد أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم بخيرها كنا تكلمنا في الامس عن اصول الإيمان وانتهينا إلى الأصل الخامس وهو الإيمان في اليوم الآخر وذكرنا أنه يشمل عدة أشياء بلغت أحد عشر أحد عشر على اختلاف في العدد نعم حتى نجمع بين القولين أما الأصل السادس فهو الإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره وهذا الأصل السادس محل عراق بين العلماء وآرائهم ومحل عراق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له وأنه قدره عن علم ولهذا قال العلماء إن مراتب الإيمان بالقدر أربع أربع أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بأن أن تؤمن المرتبة الأولى أن تؤمن بان الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والإحياء والاماته وإنزال المطر وغير ذلك أو يتعلق بفعل المخلوقين أقوال الانسان وافعاله بل حتى افعال الحيوان كلها معلومه لله عز وجل قبل وقوعها ان تعلم نعود مره ثانيه هذه المرتبه ان تؤمن بان الله تعالى عالم بكل شيء جمله وتفصيلا فيما يتعلق بفعله او بفعل مخلوقات وهذه المركبة لها أدلة كثيرة منها قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما ومنها قوله الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير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 ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين نفاتح الغيب سنذكرها ان شاء الله قريبا ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر ما في البر والبحر كلمهما اسم موصول وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء للعموم. يعلم ما في البر كل شيء في البر فالله تعالى يعلمه كل شيء في البحر فالله تعالى يعلمه يعلم ما في البر والبحر هل استثنى من ذلك شيء الجواب ابدا كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي ورقة في أي شجرة في أي مكان في رأس جبل أو في بطن وادي أو في, أو في روة من بقاع الأرض كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة فصوروا الآن الأشجار التي تملأ الدنيا الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة أي ورقة تسقط فالله تعالى عالم بها أي ورقة ها؟ فهو عالم بها من باب أولى إذا كانت الأوراق الساقطة الميتة معلومة عند الله عز وجل فالاوراق الناشئة من باب أولى وأحرى وقول ما تسقط من ورقة في هذه الجمله حرف زائد زائد اين هو من ورقه فإن من زائده في الاعراب لكنها تزيد في المعنى وهو تاكيد العموم المستفاد المستفاد من وقوع النكره في سياق النفي لان النكره في سياق النفي تفيد العموم فاذا جاءت منه زاد زادت توكيدا ولا حبه في ظلمات الارض حبه كبيره ولا صغيره كبيره وصغيره ولا حبه في ظلمات الارض الا يعلمها الله عز وجل ولننظر في كلمة ظلمات فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات فلنعد هذه الظلمات ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمة الليل الرحمة لا فيه رحمة حبة في ظلمات الأرض نعم وفيها ايضا ظلمة القبر القبر ما في حبة ظلمة البحر فيه ايضا ظلمة الطين الحبة تكون تحت الطين طين فيه ظلمة السحاب خامسا فيه ظلمة المطر وثالثا ظلمات القباب، ولا لأ؟ هذه ست ظلمات علمناها وفي يمكن ظلمات ما نعلمها. تصور أن هناك حبة في قاع البحر من في الطين فوقها، نعم وأنك في ليل مظلم منطر. وفيه غبار طيب وسحاب نبدأ من أسفل ظلمة الطين ظلمة الماء مع البحر ظلمة الليل ظلمة المطر ظلمة الغبار ظلمة السحاب هذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا ولا حبة في ظلمات الأرض في عموم يأتي بعد ولا رطب ولا يابس وما من شيء إلا وهو إما رطب وإلا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل طيب علم الله تعالى بعلم... بعمل الانسان موجود في القران ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون فهو يعلم السر والنجوى السر ما يسره الانسان في, في قلبه ويحدث به نفسه والنجوى ما يناجي به ما يناجي به صاحبه كل هذا معلوم لله عز وجل هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر تستطيع يا ولد تبيني ماهي صبب قف وش معناه ان تؤمن بان الله تعالى عالم بكل شيء جمله وتفصيلا طيب الى ما لا نهايه له هذا العلم من الله عز وجل هل سبقه جهل لا وهل يلحقه نسيان لا ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما بينما علم البشر مسبوق محفوف بهاتين الآفتين جهل سابق ونسيان لاحق والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان المرتبه الثانيه الكتابه ما معنى الكتابه الكتابه ان تؤمن لان الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والأرض في خمسين الف سنه كتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه الله اكبر ما عدم الله كتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه كل شيء يكون في الوجود او يكون الى العدم فانه مكتوب قبل خلق السماوات والارض خمسين الف سنه لما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه الله أكبر. جمال يخاطبه الله فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ، ثم يمتسر جمال والله تعالى يخاطب الجمال والجماد يخاطب الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها هذا حطار ماذا قالت قالت اتينا طائعين قالت اتينا طائعين طيب القلم قال له الرب عز وجل اكتب الامر هنا مجمل ولا مبين مجمل ولهذا قال ماذا أكتب؟ فالقلم اذا مستعد للكتابه لكنه استفصل ما الذي يكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى القلم فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه ولم يمتنع ولم يابى فالكتب بامر الله عز وجل ما هو كائن الى يوم القيامه فما اصاب الانسان لم يقل لاخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه طيب يا جماعة هذه الكتابة السابقة هل لها من دليل نعم دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل من كتاب الله استمع لي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب يقول أن هذه جملة معترضة يقول أرجو منك أن ترفع صوتك لكي يبلغ الثامنين يلا يا راح را... المغافون خذ خل... حطي وده. لا طيب إذا معناه يحتاج زيادة السماح ألم تعلم الدليل؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الشاهد من هذا قوله: إن ذلك في كتاب. ذلك أي ما في السماء والأرض في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كتابته. يسير على الله عز وجل لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون والذي يقول شيء كن فيكون كل شيء يسير عليه عز وجل كليل آخر ما أصاب من مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال أهل العلم والكتابة لها أنواع النوع الأول الكتابة العامة وهي الكتابة في الأف المحفوظ والنوع الثاني الكتابة العمرية الكتابة العمرية نسبة إلى إيش إلى العمر وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه فإن الإنسان كما قال عبد الله المسلود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه أربعة أشهر كذا أربعون وأربعون وأربعون أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات كتب رزد واجله وعمله وشقي أو سعيد فولدي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذرا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فاذكرها لأن الكتاب الأول هو العمده ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير صحيح أن هذا الحديث مروع أن يقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراء ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار هذا يروع الإنسان وربما يدخل اليأس على القلوب لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن قربته فيما يتعلق بهذا الحديث استمع إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا نتكل على الكتاب وندع العمل قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لجسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام بشارة للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من من أهل السعادة فليستبشِر وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غذاء، وكان معهم رجل شجاع مقدام لا يدع شاذة ولا فاده إلا رتبها، أي أنه لا يترك مجال للعدو شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. إن هذا من أهل النار أعوذ بالله مع شجاعة وإقدام فعظم ذلك على الصحابة وشق عليه كيف يكون هذا من أهل النار وهو ذلك الرجل الشجاع المقدام فقال رجل من الصحابة والله لألزمن هذا معنى ألزمنه الازم وارافق واشوف النهايه فلازم فاصاب هذا الرجل الشجاع اصابه سهم من العدو فغضب غضب لانه شجاع كيف صبى السهم غضب ثم وضع سيفه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره هذا الرجل فقتل نفسه قتل نفسه والجاهد بالله في النهاية فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أشهد أنك رسول الله قال وماذا قال ان الرجل الذي قلت لنا انه من اهل النار فعل كيت وكيت ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اما لاخي هذا القيد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار اسال الله ان يخلص سريرتي وسرائرته السريره لها شان عظيم في توجيه الانسان القلب هو القلب وهو الموجه للبدن وهو الاصل نحن الان نحرص على ان تكون عباداتنا في الظاهر على حسب المرسوم شرعا في الصلاه نحرص على انه نرفع رجينا عند التكبير ونضعها على الصدر ونسوي الظهر عند الركوع ونجافي عند السجود وهكذا نحرص على الحرص وبدقه تامه لكن ما في القلب قد يكون خرابا قد يكون خرابا ما نعتني به ما ننظر هذا القلب ما اتجاهه هل يحمل حقدا على المسلمين هل يحمل كراهه لبعض ما جاءت به الشريعه هل يحمل كراهه على قضاء الله عز وجل اذا لم يوافق هواه ما ندري قد يكون في القلب عرق خبيث لا يظهر للانسان هذا العرق الخبيث في النهايه يطيح بصاحبه حتى يكون من اهل النار مع انه فيما يدري الناس آه من اهل الجنه ولهذا أنا أقول لنفسي وأقول لكم يجب أن نلاحظ القلوب أن نمحصها أن نرسلها من درنها أن نقول في كل لحظة ما شأن هذا القلب ما اتجاهه ما إخلاصه ما مدى محبته لشريعة الله ما مدى تمشيه مع قضاء الله وقدره قد يكون في قلبك شيء يعني لو تكره سنة واحدة من الشريعة ربما يؤدي ذلك إلى الردة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فما الذي حصل فاحبط أعمالهم ولا حبوط للعمل إلا بالردة ومن يرتدي منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قد يكره الانسان مثلا ما جاءت به السريعه من وجوب رفع الثوب عن الكعبين ويكره هذا ويفضل ان يكون الثوب نازلا على الكعبين وهذا فيما يبدو لكثير من الناس امر سهل كراهه هذا الشيء لكن بما أنه كرهه لأنه من شريعة الله فإنه يصبح على خطر عظيم المهم المهم أن القلب قد يكون فيه عرق, عرق خبيث يتظاهر الانسان بعمل جوارحه بالصلاح لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاويه في النهايه يقول بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص انتم فاهمين ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص هذا الاخلاص الذي ليس بشيء عند كثير منا هذا يحتاج الى جهاد إلى جهاد عظيم تخلص في قلبك العبادة لربك لو كان فيك شيء يسير من ذياء لم تكن مخلصا تمام الإخلاص وربما يكون هذا الشيء اليسير من ذياء في قلبك ربما يكون سببا لهلاكك في آخر لحظة ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي وهو كتاب قيم ذكر فيه رحمه الله آتار الذنوب وعقوبات الذنوب من جملة ما ذكر أن الإنسان الذي يقع في معاصل الله وينهمق فيها شفاً إن لا ها ها خلي خلي رجولنا ذكر رحمه الله ان رجلا منهمكا في الربا فلما حضرته الوفاة جعل اهله يلقنونه الشهاده فكلما قالوا له قل لا إله إلا الله قال العشر احد عشر كلما قال قل لا الا الله قال العشر احد عشر لأنه ما في قلبه إلا العشر احد عشر وما أشبه ذلك من المعاملات المحرمة التي رانت على قلبه حتى طبع عليه العيال بالله في آخر لحظه اذن يجب علينا ايها الاخوه ان نطهر قلوبنا ونمحصها حتى لا نقع في سوء الخاتمه ولما حضرت الوفاه الامام احمد بن حنبل رحمه الله وناهيك به علما وعباده وورعا وزهدا لما حضر الوفاه سمعون يقول إذا غش عليه يقول بعد, بعد بعد بعد فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما قولك بعد بعد قال رأيت الشيطان يعض على أنامله يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد فأقول له بعد بعد ايش معنى بعد بعد يعني إلى الآن لم أفت ما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطط والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما يكون بينه وبينه وبينها الا برا فيسبب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار تأذكرها نعود إلى ما نحن بصدده من الكتابة العمرية فالإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد وهناك كتابة حولية حولية يعني تكون على كل عند كل حول سنوية وهي التي تكون ليلة القدر فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة كما قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق يبين ويفصل وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فهذه الكتابة ذكرنا منها كم نوعا ثلاثة أنواع الكتابة العامة التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتابة عمرية تكون والإنسان في بطن أمه كتابة حولية تتكرر كل سنة في ليلة القدر أما الكتابة المستمرة التي تكتب كل يوم فهي كتابة الأعمال كتابة الأعمال فان الانسان لا يعمل عملا الا كتب اما له واما عليه كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز لكن هذه الكتابه تختلف عن الكتابات السابقه الكتابات السابقه كتابه لما يفعل وهذه الكتابه كتابه لما فعل ليكون الجزاء عليه ومن الكتابه ايضا كتابه الملائكه التي تكون عند ابواب المساجد يوم الجمعه فان ابواب المساجد يوم الجمعه يكون عليها ملائكه يكتبون الاول فالاول فمن راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كرشا اقرا ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضا ومن جاء بعد مجيء الإمام فليس له أجر التقدم لأن الإمام سبق واذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر طيب العلم المراتب القضاء والقدر قلنا أربع العلم والكتاب الثالث المشيئة أو الثالثة الثالثة المشيئه ومعنى المشيئة أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو في الله، وقد أجمع المسلمون على هذا في الجملة، فكل المسلمين يقولون ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، كل شيء واقع بمشيئة الله. أما ما كان من فعل الله فهو بمشيئته لا اشكال فيه. مثل يا أخي. أختلني من اللي انا أنا مشيئة إن الله يعلم كيف إنه ما ما يتناسب هذا التعريف مع المشيئة ها معنا طيب ماذا قلنا؟ لكن قلت ما كان من فعل الله فالمشيئه فيه واضحه طيب استمع ما كان من فعل الله مثل الخلق والرزق والاحياء والاماته واضح انها بمشيئه الله لانها من فعله لكن ما كان من فعل المخلوق فهو ايضا بمشيئه الله انتبه ما كان من فعل المخلوق فهو ايضا بمشيئه الله فعلي أنا بمشيئة الله فعل الإبل والغنم وماش بذلك كله بمشيئة الله هل هناك دليل سمعي وعقلي على أن أفعالنا فائنة بمشيئة الله الجواب نعم فيه ادله سمعيه وعقلية على أن أفعالنا واقعة بمشيئة الله كل واحد منها يعني. ما فيها قل وليس في هذه دليل طيب نحن نقيم بعضكم بعض الأحيان أقيمه إذا رأيت فيه النوم نعم وي... لأنه ما, ما لحقني أطالب الإنسان وأنا ما ذكرت الدريب طيب عندنا أذل سمعي على أن فعل الإنسان بمشيئة الله قال الله تعالى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 من بعدها من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ها كرر مرتين ولو شاء الله ما اقتتل وبعدها ولو شاء الله ما اقتتلوا والاقتتال فعل العبد فجعله الله تعالى في وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء, ولو شاء الله ولو شاء ربك ولو شاء ربك ما فعلو ولو شاء ربك ما فعلو وقال فعلت ايات اخرى ولو شاء الله ما فعلو إذن فأفعالنا واقعة بمشيئة الله وقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أما الدليل العقلي أنا رأيي مفتر. أنت أشغلك وأشغلك أنا وأشغلك الناس الدليل العقلي أيضا أن يقال هل الخلق ملك لله الجواب نعم هل يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريد لا يمكن ما دام الشيء ملكه فلن يكون في ملكه ما لا يريد إذن فكل ما كان في ملكه فهو بإرادته فهو بإرادته ومشيئته ولا يكون في ملكه ما لا يشاء ابدا اذ لو كان في ملكه ما لا يشاء لكان ملكه ناقصا وكان في ملكه ما يقع بدون اختياره وبدون علمه طيب إذن المرتبه الثالثه نؤمن بان كل ما في الكون فهو بمشيئه الله وجودا او عدما أما ما كان من فعل الله فالأمر فيه ظاهر وأما ما كان من فعل العبد فقد علمتم الأدلة السمعية والعقلية على أنه واقع بمشيئه الله المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بأن الله تعالى خلق كل شيء فتؤمن في عموم خلق الله تعالى لكل شيء الدليل قال الله تعالى تبارك الذين ازلوا الفقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء وقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تطل له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر والآيات في هذا واضحة كثيرة أن كل شيء فهو مخلوق لله طيب ما كان من افعال الله فهو من مخلوقات اذا خلق السماوات خلق الارض النجوم الشمس القمر الجبال البحار الانهار واضح لكن هل خلق فعل الانسان يعني حركه الانسان ذهابا وايابا وقرودا وقياما وما اشبه ذلك هل الله خلقه ها؟ لا هذا قال لا حسب فطرته لم يعرف يتحرك بنفسه نعم طيب ما جوابكم انتم خلق حتى افعل الانسان حتى فعلك الله الذي خلقه طيب أنا أسأل خلق لا إله إلا الله خلق كل شيء هل فعلك شيء أو ليس بشيء طيب إذن يكثر في العموم خلق كل شيء ففعلك مخلوق لله لا شك فعلك مخلوق لله وإن كان فعلك باختيارك أنت وإرادتك لكنه مخلوق له ووجه ذلك أن فعلك ناتج عن امرين هما الإرادة الجازمة والقدرة التامه مفهوم اقول أقول فعلك ناشئ عن أمرين الإرادة الجازمة والقدرة التامة هذا معلوم معناً أو لفظا عندكم ها؟ معلوم لفظا. الآن قولوا ما, ما قلت فعلك ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامه طيب أنت عندما تريد أن... أن تعتكف عندما تريد أن تعتكف تعتكف فعلا الاعتكاف هذا ناشي عن إرادة جادة أردت الاعتكاف وجذمت واجخلت الاعتكاف قدرة ولا لا قدرة تامة لو لم ترد الاعتكاف وانت قادر عليه يكون الاعتكاف لو لم تريده وانت قادر عليه هل يكون هذا الاعتكاف لا طيب لو اردت ولكن تعجز عنه يكون ولا ما يكون لا يكون ولنضرب مثلا أبين من أبيان من هذا امامك حجر حجر زينته عشرين كيلو او عشرون كيلو فقلت لك احمل هذا الحجر فقلت لا أريد أبيت ان تحمله هل تحملها الان يعني بعد ان قلت لا احمل وانصرف هل نقول انك حملته لا لماذا؟ لعدم الاراده لعدم الاراده قلت لك احمل هذا الحجر فقلت مرحبا سمعا وطاعه ثم اردت ان تزحذه فعجزت حملته ولا لا؟ لماذا؟ لعدم القدره قلت لك مره ثالثه احمل هذا الحجر فقل سمعا وطاعا بسم الله شلت فوق راسبا ايش هذا حماتها الآن لأن لأنه كان فيك قدرة وإرادة في قدرة وإرادة أفعالنا كلها التي نفعلها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة مع العد لا تكون ومع عدم الإرادة لا تكون من الذي خلق الإرادة والقدرة الله عز وجل هو الذي وضع هذه الإرادة ووضع القدرة لو أن الله تعالى جعلك مشلولا ما قدرت ولو صرف همتك عن الفعل ما فعلت ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك قال في نقض العزائم وصرف الهمم لنقض العزائم وصرف الهما احيانا تكون عندك عزيمة أكيدة على الشيء ثم إيش؟ تنتقض العزيمة بدون أي سبب احيانا تخرج تريد أن تذهب إلى أحد أصدقائك ثم تنصرف ما تذهب بدون أي سبب تنصرف يعني لا تريد الذهاب بدون أي سبب لكن الله عز وجل يلقي في قلبك انصراف الهمة فترجع لهذا نقول إن أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة وخالق هذه الإرادة والقدرة هو الله ما وجه كون الله هو الخالق لهذه الإرادة والقدرة وجه ذلك ان الاراده والقدره وصفان للمريد والقادر ما ادري الكلام اعجمي ولا عربي ما عربي مفهوم اقول الاراده والقدره وصفان لايش؟ للمريد والقادر والمريد القادر من خالقه الله وخالق والموصور خالق للوصف خالق الموصوف خالق للوصف وبهذا انجلى الامر واتضح بأن افعال الانسان مخلوق الله عز وجل طيب اعود مره ثانيه فاقول ان اهل العلم ذكروا ان مراتب الايمان بالقدر أربعة تظلل نعم واحدة واحده يا سبحان الله اياك والتقليد انت لا نقلت هؤلاء وقد اخطاوا فأخطأ نعم احسنت طيب احسنت المراتب اربعه العلم والكتابه والمشيئة والحلق طيب معنى العلم أن تؤمن بأن الله عالم على سبيل الإجمال على سبيل الإجمال فقط الإجمال والتفصيل سواء مما يتعلق بفعله أو بفعل المخلوقات طيب أحسن الدليل هذا الدليل عالم بكل شيء ما تعرف؟ آه يستدل على عموم علم الله بكل شيء طيب تفضل صح وكان الله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم كذا طيب نريد آية فيها تفصيل العلم نعم ويعلم ما في البر والبحر إلا وما تصدم ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في به مبيه أحسن أيدكر أحدكم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شاتين تناطحة نعم يشترى لا لا لا تسترى لا يعمل يدري وسيطل بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه وعندهم شاتاني تتناطحان فقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة اتدري فيما ينتطحاني قال الله ورسوله اعلم أو قال لا أدري قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما شفه هذه مساله جزئيه من عمل بهيمن والله تعالى يعلمنا طيب هل هناك دليل عقلي على ان الله عالم بكل شيء دليل عقلي على ان الله عالم بكل شيء ها طيب يقول الله ملك السماوات والأرض والله خلق كل شيء وقد أشار الله إلى هذا الدليل العقلي بقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث أين قولها لا يعلم من خلق كلمة من مفعول به ولا فاعل على الوجه يعني ألا يعلم الذي خلق ما خلقه أو ألا يعلم من خلقه ألا يعلم الله من خلقه وهذا دليل عقل اذا كان الشيء مخلوقا لا كيف لا يعلم طيب المركبه الثانيه الكتابه فضل اين نريد دليله ان اولىها تعرف ان تؤمن بان الله كتبه في اي شيء في اللوح المحفور كده طيب احسنت استرح قل يا اخ الذي وضعت يدك على رأسك تفضل اقول صف لي كيف كتب الله ما قادر كل شيء ها ما تدري استرح طيب ايبره الله سبحانه وتعالى قال نعم ما هو كائن فجرى في تلك الساح بما هو كائن الى يوم القيامه احسنت ذكرنا ان هناك كتابات اخرى غير الكتابه بالله المقروء نعم العمريه الكتاب العمريه ما هي وعمل وشقي او سعيد. طيب لماذا سميت عمريه أحسن بالنسبه للعمر طيب أي نعم كم الوقوف تتبصي؟ طيب الدليل؟ طيب صحيح إننا زمان، وإيش مال ليلة القدر؟ ما معنى ليلة القدر, القدر؟ لا يا هذا القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ما دليلك على أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ضاع عنك طيب نعم نعم قوله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم احسنت اسمع فيه كتابه غير هذه طيب يالله اليوميه مستمره وهي كتابه كتابه ايش امال الانسان طيب دليلها نبي ايضا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتي نبي ايضا ايه تفضل أنت؟ أي؟ حتى الآن ما أشر؟ ها ها؟ شو؟ لا لا نبي اللي قال الآخر بس كمل الدريق. نعم لا اللي عند العمود إيش؟ كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أحسن نعم. كتابة الملائكة لمن يأتي إلى صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد مساجد الجمعة ويكتبون الأول الاول فالاول طيب تستاهل طيب الفرق بين كتابه الاعمال والكتابه التي تلاحق المحفوظ والعمورية والحوليه الفرق يا مشاري هذه الكتابة اليومية نعم. أو الكتابة عن المكانية دي عند أبواب المساجد إيش هذا؟ وش الفرق بينه وبين كتابة ال كتابة في بطن الج في بطن الأم؟ الأولى تكون تقدير والثانية تكون إحصاء. الأولى تقدير والثانية إحصاء. طيب استمع. نعم. لا دي وراء. لا لا لا اسبح نعم نعم ما فعل واضح الاولى كتابه ما يفعل والثاني كتابه ما فعل ليترتب عليه الجزاء ليترتب عليه الجزاء طيب المرتبه الثالثه المرتبة الثالثة ما نقبل لفظة يا ولد نعم تفضل ما دي والله على الجنب أنا أريد طيب الزوء في واحد نعم المشيئة وش معنى المشيئة أن تؤمن أن تؤمن بأن كل شيء كائن بمشيئه الله كذا نعم طيب هذه المشيئة تتعلق بفعل الله لا شك وتتعلق بفعل العبد ولا لا استرح. ما هو الدليل على تعلق هذه المشيئة بذاتك طيب صح استدعي بما شاء منكم يستقيم وما تشاؤون الا ان شاء الله فيه دليل اخر نعم قال ولا شاء الله ما اقتتلوا تبارك الله فيك نريد دليلا وأنا ما قلت لكن اظن واضحا نريد دليلا على تعلق المشيئه بفعل الله شف على تعلق المشيئه بفعل الله نعم طيب صح استاذ قل فلله الحجة قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء طيب خاصة فيها أدلاء ورحمة الله تعالى ها؟ يالله لا نريد يريد من فعل الله طيب خلاص الادله كثيره فهمنا الآن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق فمن فسرها لنا أين عمي أنت قف لا مانو الدليل فسر لنا معنى أن الخلق من مراتب من بالقدر أن تؤمن أن تؤمن بإيشه ما طلبناه منك لك الله خيرا احسن ما دليلك الله خالق كل شيء وخلق كل شيء طيب تسال ما وجه كوني خالقا لافعال الانسان يعني كونه خالقا لأفعاله واضح أو بالأصح كونه خالقا لمفعولاته واضح لكن كونه خالقا لمفعولات العبادة نعم كل فعل نعم نعم التامة نعم وإرادة أن يشير الله نعم وكذلك التامة نعم. شيءٌ جعله الله سبحانه ذلك لسره فبما أن هذه الشيئين غير قاتل عبد ومجد فهو لا أحد الله سبحانه وتعالى بذلك يكون خالقا لهذا العبد بحكم أن مناشئه لهذه الشيئين طيب الشرح معلوم الآن يقول يقول يقول إن وجه كون هذا الشيء يعني فعل العبد مخلوقا لله. ان فعل العبد ناشئ عن ايش اراده جازمه وقدره تام والاراده والقدره وصفان للمخلوق وصفان المخلوق وخالق وخالق الشيء خالق ليش لوصف ونحن نعلم جميعا ان لا يخلق الانسان هو الله فكل ما في الانسان من صفة فهي مخلوقه لله عز وجل طيب هذه إيش؟ اذن هذه مراتب القضاء اربعه بادلتها وبقي دليل عقلي على ان الله خالق كل شيء اشاره الله اشار الله اليه بقوله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وسيكون إن شاء الله تعالى بالدرس القادم كلام على ما يتعلق بالقدر لأن مسألة القدر مسألة شائكة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وسنناقش إن شاء الله تعالى عن هذه المراتب الأربع وارجو كل واحد منكم يكون مستعيذا لا اتكلم علينا الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.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 نعم. طيب نمشي أما بعد فإننا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة وذكرنا أن أهل العلم قالوا إن مراتب الإيمان بالقدر اربع الإيمان أي نعم العلم وأنا نترتبها أحسن رتبها أحسن نعم لا أنا العلم والكتابة والمشيئه والخلق طيب وقد جمعها بعضهم في بيت واحد بيت من القصيد جمعها بعضهم في بيت واحد في قول علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين علم مشي... كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين أعدها ثالثة علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين من الجيد اللي حفظها. وخلقه احسنت ما شاء الله طيب وذكرنا أدلة لكل واحدة من هذه المرافق من ما عندهم ما عندهم شيء طيب لو تنزل لا. ما تعرف ما تعرف تنزل لو ونوز عارف لنزل انا اه اذا نزلت ما ادرجه هذي تروح ل المحل الشيخ ابن عبيدي تقول له السكون اين ها المكتب رح لمهم رح لمهم رح لمهم, رح لمهم. رح لمهم. رح لمهم. عطها مجالي قال لي الشيخ علي بن في كل شيء اللي وجدته وقال هللي هللي يعني الصبح هذا قلت له برا عمي لان ذلك ما نسمح هذا استنى رايح طالع اقول له انا القوه كله بس علم يعني نسوي له لين لين نخليها يسوي له حثين <تصفيق> شاء الله العام القادم نرجو مبارك الله فيكم الانتظار حتى لذلك هذا الصوت. أجلس، أجلس نجلس نجلس ما في أحسن. نسرق الحجاب ونسرق فتوات في جدا. والله ينبذ. الله رحيم نعود إلى المناقشة فيما سبق من الدرس. خفف شوي. فيما سبق من الدرس بالنسبة لمراتب الإيمان بالقدر ذكرنا أن أولها مرتبة العلم فما هو الدليل على هذه المرتبة نعم طيب والله بكل شيء عليك استرح فيها ايضا أدلة تفصيلية فيما يتعلق بالعلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها استمر اي نعم ها كيف تقولني اعرف أسره نعم لا ما هو هذا تفضل وما تسقط من ورقه إلا أعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا ربط ولا يافس الا في كتاب مبين طيب الثاني الكتابه ما معناها؟ اين لا، لا يسمع. إيش كتابه؟ إيش؟ أن تؤمن. نعم. ألم تعلم؟ يعلم. لم تعلم أن الله يعلم ما حفظ التدريب تجلس إن ذلك على الله يسير طيب الثالث المشيئة الثالث المشيئة ما معناها ما معناها مش معنى المشيئه اذا قلنا نؤمن بمشيئه الله عز وجل ما معناها انه لا يحدث شيء وجودا او عدما الا بمشيئه الله كذا طيب اجلس هل يشمل هذا ما كان من فعل الله ومن فعل العباد هل تشمل المشيئة أفعال الله تعالى وأفعال الخلق أو أفعال الله فقط وفعل الخلق يعني أن أفعال الخلق كائنة لمشيئة الله كذا طيب الدليل على شمولها لمشيء الله. لا تعلم تسف. تفضل. ادون. شاء ربه لكن هذا فيما يتعلق بفعل العبد يريد فيما يتعلق بفعل الله لا يخطا خطأ خطا طيب تفضل هذا مثل نحتاج الى دليل نعم لا لا لا تعالى هلا الله مش براكم تليل أن أفعال الله واقعة بمشيئته وأن الله لا مكره له ما هو عقل تليل سمعي يلا مجالي قولوا تعالى ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم اجمعين هكذا طيب الدليل على الخلق وهي المرتبه الرابعه انا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء طيب اجلس الدليل على انه خالق لافعال العبد سمعي وعقلي وعقل. نعم. نعم اي نعم لا لو... لورا. خف بارك الله فيك الخلق الخلق لافعال العبد ما يكفي هذا هذا عموم تفضل تستاهل ها؟ والله خلقكم وما تعملون. طيب الدل العقلي أن فعل الإنسان ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة كاملة وهذه صفة في الإنسان أو في المخلوق وخالق الموصوف خالق لصفته تمام اظن واضح يا جماعه